اصبحنا على فطره الاسلام وكلمه الاخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وميله ابينا ابراهيم حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين